السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين قال ان قال الإمام الشيخ محمد الشيقيقي رحمه الله تعالى وقال البخاري صحيحه ذاب قول الله تعالى وفل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال عمر صيده مفطيد وطعامه ما رمى به وقال أبو بكر الطافي حلال وقال ابن عداس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها إلا ما قدرت منها وان جري لا تاكلوا جري كريم وان اليهود ونحن نأكله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر نذبوحه وقال عطاء أما الطير فأرى أن تذبحه وقال ابن جريد قلت لعطاء صيد الأنهار وقلاة السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلاء هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا منف أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الظهاد على أطعمتهم ولم يرى الحسن بالسلحفات بأسا وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصرانين او يهودين او مجوسي نصراني او يهودي او نصراني من صيد البحر ابدل نافي يعني صاد أو نصراني يهودي أو مجوسي كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي يعرف أنا عندي كذلك لكن هو يقول كل من صيد البحر او أنه سئل عن أشياء فقال كل من صيد البحر الله لا, لا فمح وما دام من صيد البحر فوح الأن نعم ومعلوم ان البخاري يرسمه الله لا يعلق أبو قال ابو الدرداء رسم اي لا ابو في المري في المري تقويه تشديد قال في عنه ذبح الخمره تنينان والشمس انكر من البخاري بالاصلي كتبه ابو العاشر ابو عطله هذه المعلقات التي ذكرها ابن خليل كلها جاء بيها على صيغة الجزم قال عمر قال ابن عباس قال شريح صحابي شرح كزاهي قال ابن جرد كل عام صيغة الجزم وفي بخاري تعلق الأحاديث وفيه معلقات 1341 حديث معلق طالبها موصول في الصحيح نفسه إلى مئة ستين أو 159 ولم يصلها في وضع آخر وهي التي يحكم عليها بأنها إذا صدرت في صيغة التمريض فهي صحيح إلى من علقت عنه وإذا صدرت في صيغة التمريض فهذه الصيغة لا تقتضي لا تصحيح ولا تضحيح لأن فيها ما هو مخرج عنده وخرج بسيغة التمرين ليست جهز ملاقة طريقة وهنا وحالة مؤلاء الصحيحة ودي حاجه الى ذكر الكلام بالحجر ان الشيخ ابو السر رحمه الله اتى مقاصدي وشورىه ابو زهير بالله الصحابي ابو شريحه الله قال أبو شريح قعد في روية الأصيل وقال أبو شريح وهو منبه على ذلك أبو علي الجيان وطبيعة وحياض وزاد وشريح ابن هاني أبو هاني كذا قال الصوب أنه غيره وليس له ذكره البخار إلا في هذا الموضوع كما شرحه المذكور وذكره المقارين في التاريخ وقال له صحبة وكذا قال أبو حاكم معلوم أن البخاري رحمه الله لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان صحيحا ثابتا عنده وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه قوله قال عمر هو ابن الخطاب صيده نصطيدا وطعامه ما, ما رمى به وصله المصنف في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال لما قدمت البحرين سالني أهلها عما قدف البحر فأمرتهم أن يأكلوه فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال فقال عمر قال الله تعالى في كتابه لكم صياد الزفر وطعامه فصيده مصيد وطعامه ما قد فغ وقال ابو قال فبيه تقدم الكلام فيه ونازع فيه حنفيه قوله وقال ابو بكر هو الصديق الطافي حلال وصله ابو بكر بن ابي شيبه والطحاوي والدار قطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال شاد الطحاوي لمن أراد أكله وأخرجه الدار وكذا عبد بن حميد والطغري منها وفي بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء وللدار قطنه من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي قوله وقال ابن عبد ذكي أو ذكي المذكى ذكي ذكي انذكى ذو ذبيش ليس ذبيش ذكي مزبيش في المشرقون كانوا يقولون في الميتة انها اولى بالاكل من المذكى لماذا كان الميتة ذبح الله بسكير ذبحت بسكين الله وهذه ذبحتموها بسكينكم وهذه تشبه الميتة التي قال عنها المشتكون ما قالوا لكن الحبرة في ذلك بالنص التحليل والتحليم بالنص فهذه ميتة الحلال وذلك ميتة الحلال وكلاهما الله الذي أماته نعم. قوله وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن أكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال طعامه ميتته وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس وذكر سيد البحر لا تأكل منه طافيا في سنده الأجلح وهو لين ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله قوله والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الجري فقال لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به وقال في روايته سألت ابن عباس عن الجري فقال لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله هذا على شرط الصحيح واخرج عن علي وطائفه النحو كونه اليهود تكره شيئا وقد امرنا بمخالفتهم فذا لا شك انه لا اثرا في بالنسبه للحكم عندنا بل العكس ان تفع المسلم يحرص عليه كون اليهود تاكل هذا الشيء وقد امرنا بمخالفتهم كما أنه من باب قياس العكس على ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام بحب الدبا وحب القرع وأنا سيتتبع من هواحي على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا نحن أن ينبغي أن نحب هذا النوع لأن اليهود تكره لأننا أمرنا من مخالفتهم <تصفيق> والجري ينفت إذا كان هناك في خاصية تجعل الإنسان تجعله مفلولا هذا شيء ثاني والجري بفتح الجين قال ابن التين وفي نسخة بالكسر وهو ضبط الصحاح وكسر الرائد ثقيلة قال ويقال له أيضا الجريت وهو ما لا قشر له وقال ابن حبيب من المالكية إنما أكرهه لأنه يقال إنه من الممسوخ وقال الأزهري الجريت نوع من السمك يشبه الحيات وقيل سمك لا قشر له ويقال له أيضا المرماهي والسلور مثله وقال الخطابي وضرب من السمك يشبه الحيات وقال غيره نوع عريض الغصب دقيق الطرفين قوله وقال شريص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر نذبوح وقال عطاء أن الطير فأرى أن تذبح وصله المصنف في التاريخ من الطيور يعيش في البحر ويقال عن الجراد انه نثرة حوت نعم هذا صحيحا بعض الصحابة وعلى هذه الجراد صحيح حوت بعض الصحابة وعلى هذا يكون سيده في حرم البحر. ولكن الواقع من حيث قالوا أنه لا علاقة له في البحر وأما هو من البر وأما ما يذكر عن بعض الصحابة فالأهل الكتاب وعلى هذا المرجح أن لا الذي معنا صلى الله عليه قلنا بحلي وبرلي لا يذبح بكل حال التوك الميتة وصله المصنف في التاريخ وابن مندة في المعرفة من رواية من مندة من من وابن داسا وابن ماجح كلها بدون تأل من رواية من رواية ابن جريج عن عمر ابن الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء في البحر مذبوح قال فذكرت ذلك لعطاء فقال أما الطير فأرى أن تذبحه وأخرجه الدار قطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعا من حديث شريح والموقوف أصح وأخرجه ابن أبي عاصم وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمر بن دينار سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم وأخرج الدار قطني من حديث عبد الله بن سرجس, سرجس. سرجس. سرجس. رفعه أن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم وفي سنده ضعف والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه مثل النبي عليه الصلاة والسلاة نعم وسنده ضعيف أيضا وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي عن حوت ذكي كله قوله قوله وقال ابن جريج قل فلعطاء صيد الأنهار وقلاة السيل أصيد بحره قال نعم ثم تلاء هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا من خندج صيد معروف قلاة السيل الماء الذي يجتمع من السيل يقصر أسوء قدير كبير وتعيش في السمك شكم الحكم وكذلك الأحواض التي تصنع وتقام تنشأ لهذا الشأن أرسمك الذي يعيش فيها صيد بحر نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائر شرابه هذا ملف أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وصله عبد الرزاق وصلاحه عبد الرزاق في التفسير يعني ابن جرير بهذا سواء واخرجه الفاتحي في كتاب مكه من, الر... من روايه عبد المجيد بن داوود عن ابن جرير اتمن منها لا وفيه وسالته عن شيء ثاني هذا يويك عبد الحسين وعبد المجيد بن ابي اواد واصلته عن في ثاني القشيري وهي بئر عظيمة في الحرم أتصاد قال نعم وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر فقال حيث تكون أكثر فهو صيد حيث يكون يعني موجد وهذا قول من يقول إنه لا يلزم من البحر لا يعيش إلا فيه بل كذا عاش فيه أكثر فلو حكم وين عاش في البر أكثر فلاه حكم وتقدمت هذه المسألة وأن من أهل الأمن يغلب جانب المنى ومن أمن يغلب جانب الهباحة ولا شك أن الأحوط هو تغيب جانب المنى وقيلات بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناه ووقع في رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول جمع قلب بفتح أوله مثل بحر وبحار وهو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء أي مثل المستنقع مثل الحوض مثل... نعم قوله وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضهاد على أطعمتهم ولم يرى الحسن بالصلح فات بأسا أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن علي وقيل البصري ويؤيد الأول أنه وقع في رواية وركب الحسن وقوله على شرج من جلود أي متخذ من جلود كلاب الماء وان قول الشافي صلى هادع جمع رهدا بكسر اوله وفتح الدال وبكسرها ايضا السلام السلام هذا هو الدليل هذا بس حسن علي في علي السلام هو يستدل على أن الحسن بن علي ورقب الحسن عليه السلام علي. هو يستدل به على أن الحسن بن علي هذا الاستدلال وتخصيص علي وبنيه بقول عليه السلام مجرد استرواح وليس بدليل لأنه ليس محل اتفاق بين أهل العلم وإنما العرف رجالي عندهم أن الصحابة كلهم مقالوا في دعاء الواحد لهم رضي الله عنه لكن عرفنا ان هناك من يميز بين البيت ذريت علي عن غيره السلام استروح أن المراد به يعني مجرد بالقشة ترجيح بالقشة ما هو ترجيح بدليل لماذا رجحنا أنه الحسن؟ لأنه في نسخة من نسخ البخاري قال عليه السلام ولا تقال للحسن البصل ما يمكن أن تقال الحسن البصر. وَأَمَّا قَوْلُ الشَّعْبِي فَالظَّفَادِعُ جَمْعُ ضِفْدَعُ بِسَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْفِ الدَّالِ الظَّفَادِعُ لا جمعُ ضِفْدَعُ ما يمكن تكسر أول أو الظَّفَادِع يمكن الجمع لا يمكن أن نكسر أول أبد أن يرد إلى المقرد ثم يكسر أولا نعم بتسر أوله وفتح الدال وبتسرها أيضا وحكي ضم أوله مع فتح الدال والظفادي بغير عين لغة فيه قال ابن التين لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية ومنهم من فصلا لا نماء الله الماء وغيره وعن الفنغيه وروايه وروايه عن الشافعي لا مد من التكيه الحمد الحنابل وجملات اتوك الله قال مقيده عنه الله عنه ميتة الله فادع البرية لا ينبغي أن يختلف في نجاستها لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهي ليست من حيوان البحر لأنها ذرية كما صرح عبد الحق بأن ميتتها نجسة في مذهب مالك نقله عنه الخطاب من أشهر كتب بل من أصبر كتب وعنها بالدليل نقله عنه الحطاب والمواق والمواق وغيرهما في شرح قول خليل والبحري ولو طالت حياته بضر وقال ابن حجر متصلا بالكلام السابق وأما قول الحسن في السلحة وصالح بن ابي شيبه من طريق ابن طاووس عن ابي هنه كان لا يرى باكل السلطات باسا ومن طريق مبارك بن فراله عن الحسن قال لا باس باكلها والسلطات بضم المهمله وفتح اللام وسكون المهمله بعدها ف ثم ثم الف ثم ها وياجوز بدل هاء انز حكاه ابن سيده وهي روايه عبدوس وحكى في وحكى وحكي ايضا في المحكن سكون اللام وفتح الحاء وحكي أيضا صلحفيه كسلحفيه سلحفيه كالاول فصل ذا بس صنسيه سلس... صنسيه كالأول لكن بكسر الباء بعدها تحتانية ومفتوحة سلحفاة واش لا معنى شو اي مين مي من... مين شتت ما مي بي على لكن سلحها وص... لا. فتح اللامي وسكونها وفتح الحائي وسكونها لا. الفتح مع السكون والسكون مع الفتح ما اجتنسا فيه نحن نضبط السكون في الغبط إن فتحت الأول سكنت الثاني والعكس نعم او وقال ابن غير وقال ابن كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي قال الفيرماني كذا في النسخ القديمة وفي بعضها ما صاده قبل لفظ نصراني كلهم يستجع إذا قلنا من سيد البحر ما نأكله. لان نصل قدام يا كل مضبوط يعني بدون السكون كل من بحري صراني فاحنا هو صت عليه هنا <تصفيق> قلنا صراني او يهودي انه الأبد المتقدير صاد أخو يهودي أو نصراني أو ونو مجوس نعم قلت وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك ابن حرب عن كريمة عن ابن عباس قال كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي قال ابن التين نفهمه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم يعني من غير المسلمين لأنه لا تحل زبائحه وأخرج ابن أبي شيبة بثند صحيح وأنه إذا جازت ميتته ما نظرنا إلى من صاده لأنه على أسوأ الاحتمالات أن نقول ميتة وميتة حلال فلا إشكال مع بعض المصدرات من من أنواع السمك مكتوب عليه نذبوها على الطريقة الإسلامية وهذا كعادة في استغفالنا وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمت انتهى من فتح الباري بلفظه وقول أبي الدرداء في المردي انتهى ومن فتح الباري بلفظه وقول اول صفحه ديال هذا هو امتى واش تشي قال بيش كلام اللي توصلوا صوت ديالهم امم قال ابنك المفهوم أن نسنزل البحر لأيوك الإنساده غير هؤلاء هو كذلك عند قوم وآخر جبناه بشيبة بشنا نادم آخر عنه كراهي المجوسي السمك انت من فتح البعري صحيحنا تقول انت من فتح البعري ومن فتح البعري أيضا عطل عليه قول أبي الدرداء وقال أبي الدرداء في المدين ذبح الخمر الميلان والشمس قال أبي وقبل أبي الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس المشهور في لفظه أن دبح فعل ماض والخمر مفعول به والنينان فاعل دبح والشمس الآن جبع نون والشمس بالرفع معطوف على الفاعل الذي هو النينان وهو جمع نون وهو الحوت والمري بضم الميم والمري بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح خلافا, خلافا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المري وهو الطعم المشهور والمري, والمري المذكور طعام كان يعمل بالشام يأخذ الخمر فيجعل فيه الملف والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خل وتغير يتخلل لكن بفعل ادم ويتخلل انتقل من طعم الخمر الى خل لكنه بفعل الادمي لا يجوز تخليل الخمر كما جاء في الحديث الصحيح ولا ذلك لا تحصل نبيهي هذا لا والخمر الأيثان نعم وتغير الحوت والملس والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو مراد أبي الدرداء بذبح الفيتان والشمس له فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة التي بها الإسكار وأثر أبي الدرداء هذا وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يرى إباحة تخليل الخمر وكثير من العلماء يرون منع تخليلها فإن تخللت بنسها من غير تسبب لها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعا قال ابن حجر في الفتح وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المريا المعمول في الخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالمل حتى يصير الحرام النجسوء بإضافتها إليه طاهرا حلالا وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول أبي الدرداء وجماعة قال مقيده وعفى الله عنه والظاهر منع أكل الظفادع مطلقا لثبوت النهي عن قتلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أبو داود في سننه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 أخضرنا قتيبة قال حاجة متعلق بالأثر السابق بقول أبو الدرداء يقول قال بيضاوي ذبح بصيبة الفعل الماضي ونص براء الخمر على أنه مفهول قال ويروى بسكون الموحدة على الإضافة ذبح الخامري والخامر بالكسر يعني ملافني أي في تطهير ذبح الخامري أي تطهيرها والنينان الشمس يكون ذبحها بالنينان والشمس قلت والأول هو المشهور هذا الأدرس قاط من الليوات النسب وقل وصل إبراهيم الحربي في الحديث عن أبي قال وأخرج أبو بشري الدولابي بالكنا من طريق يونس من ميسر عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان غيرته الشمس غيرته الشمس الكلام في النيناء يغير ولا يغير الكلام اللي شعليه المؤلف وضاع الكلام البخاري ن الصغير قبل النينان بعده لا يقال النينان غيرت الشمس كما غيرت النينان والشمس ولبني ابي شيبه من طريق مدخول انا في طرده لا باس بالمري ذبحتهم النار والملح هذا منقطع عليه اقتصار مغلطا ومنتبعه واعترضوا على جزم البخاري به ومعثروا على كلام الحربي وهو مراد البخاري جزما في أوطرق أخرجها التحاوي من طريق بيشري بن عبايد اللعنة بإدريس القولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المل الذي يجعل فيه القمر ويقول فبحته الشمس والملح وأخذ عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن بن قيس قال مر رجل من أصحابه أبا الدرداء بآخر فذكر خصداً باختلافهم في الملي فأتي أبو الدردة فسأله فقال ذبحت خمرها الشمس والملف والسيتان وفي جزء في إسحاق بن الفير من طريق عطاء الخراساني فقال سئله أبو الدردة عن المري الملي فقال ذبحت الشمس السكر الخمر فنحن نأكل لأنه لا بس قال أبو موسى في ذيل الغريب وموسى المديني عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتها عن القمر وإزالتهما طعمها ورادحتها بالذبح وإنما ذكر النينان دون الملح لأن مقصودا من ذلك يحصر بدونه ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللته قال وكان أبو الدردام من يفتي بجواز تخليل الخمر وقال إن السمك الآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها والشمس تؤثر في تخليلها وتصير حلالا يعني لو أن كالمكلك نقض الخمر من الظل إلى الشمس أو ثم تخلّلت. لم يتشل لأنه صارت تخلّم بفعل الآدمي لو لم يقصد التقليل أراد أن ينقلها من محل إلى محل تخلّلت الآن هو ممنوع من المساكية أصلاً وهذا الفعل حصل التغيير حصل بفعلي هذا إذا كان من غير فعل الآدم لا بس سئل عن الخامل إذا اتخذ خلا قال لا يحرم خللك خل هو إذاذا كان من فعله إذاذا ن خل هو حتى سر م مرت عليه الشمس من غير فعله وغابت عنه فعل ما ما يشربونه في الشام غيرهم من النصارى وغيرهم توجد يعني فصحم وقال المسائي في سننه اخبرنا طيبه قال حدث ابن ابي فديك, فديك ابن ابي هدايك عن ابن ابي زيد عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيد عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر بزدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وقال النوضي في شرح المهذب نحن ليست له نفس سائلة ما, ما في دم في طاهرة يختلف ما لا نفس له سائلة طاهر في ميتة طاهرة نعم م? أيه قتل بالجملة لأنه لسع ك... كالنمل أما إذا آذى الصباح لا لا لا ما فيش شيء. ما فيش يا راجل نصحه لازم مقدم عليه نعم وقال النووي في شرح المهذب وان ما حد وان ما شديد النهي عن قتل الضفدع جاء في الاضافات ان نقيقه وقال ان هذا هو سبب النهي ولكنه في كلام صار فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح من رغاية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله الكيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله قال سأل طبيب من النبي صلى الله عليه وسلم عن ضدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها وسيأتي لتحريم أكل الظهدع زيادة بيان ان شاء الله في سورة الأنعام في الكلام على قوله قل لا أجد فيما أوحي الآية وما ذكرنا من تحريم الظهدع مطلقا قال به الإمام أحمد وجماعة وهو الصحيح من نذهب الشافعي ونقل العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أن جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضهدع قاله النووي ونقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن التنساح لا يؤكل وقال الأوجاعي لا بأس به لمن اشتهاه وقال ابن حامد لا يؤكل التنساح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 من أكله من حيوان البحر البر. تقدم في قول المالك لما قالنا عن خنزير البحر قال أنت قلوا خنزير خنزير ممنوع أكله وقلنا أن في هذا تعارض العموم مع الإجمال تعارض العموم مع الإجمال الحل ميتته يبيح كل ما مات في البحر من حيوانه ما أستثنى من ذلك الشيء والإجمال في لفظ الحيوانات المحرمة مما لها نظيف في البر ولها في البحر فيكون اللفظ مجملا هل يتناول حيوان البحر أو لا يتناوله أن يفسر هذا الإجمال بما جاء من عموم في صيد البحر أو نخصص عموم البحر بما جاء في إجمال النهي الحيوانات البر المتناول للفظه لميتة البحر ولكل المذهب في هذا الذي يظهر أن البحر باقي الحل ميتته لأنه في سياق الامتنان ما جاء في سياق الامتنان يبقى على همومه نعم والله ما عارف من بني آدم اللي ما لسنون هذا ابونه يأكل لو آدم هذا ليس العواصلان لكن هذا وشلان بيأكل بني آدم هو. ها ما لأ والله ما صلاح تكون بعض الحيوانات في البحر مثل التمساح الكبير يأتي إلى الشاطئ وتأتي البقرة بجرمها بجملتها وتدخل رأسها في الماء لتشرب ثم يطبق فكه على الرأس ثم يرنيه إلى الخالف من أجل أن تغرق فيأكل القدرة الإلهية هذا مخلوق ضعيف فكيف بالخالق شيء ما أخفر على البقى. في البحر من العجائب شيء على كل مسلم طالب علم تذبر مثل هذه الأمور في العجائب البر والبحر وعجائب المخلوقات لها كتب صنفت في ذلك هنا القيم والله الله في متعذر استعادة كثير من هذه العجائب نعم لم هم متجه من يقول بالعموم أما من يرى أن ما له ناب ونظيره في البر حرام ينسي إلى التحريم وأعمل الإجمال في هذا كثير من الناس في البحر خطير نعم صوتك ايه شفت انا عاوز اتدرب nå har vi hatt ennå bæhør. Nå har vi hatt ennå majnæk, men det er ennå er ennå. Nå har vi hatt ennål som er ennål som er ennål. Hvis du har hatt ennål så? er hatt في آخر توم كم من شهر شو ما أرجع تهذيب تهذيب تهذيب تهذيب المنصور الكوسج هذا من الرواس الصحيح ويرى ان لما مشى فكره هذه مش سماع هذا الشيء علي النجاش ناشر من نظيره في البر فهو حرام ككلب الماء وخنزيره فهو حرام في البحر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 شكل يخرب منظومه فهو جسمه بش باسمه بشكل قريب من حافه الكلمه كان يقارن قريب من السنزيره فعله و ذكر وجوزي غيرنا ان... ان في البحر 600000 انما هذا بونى تبارك الله نعم تنبيه يقضي عليهم أن حل ميتته نعم الدم أصله دم دم ينه أصله دم ينه يأتي اللام يائي يا يا اللام وهو من الأسماء التي حدثت العرب لامها ولم تعوض عنها شيئا وأعربتها على العين <تصفيق> وأعربتها على العين ولامه ترجع عند التصغير فتقول دمي فتقول دمي بإضغام يا التصغير هي يا إلام وترجع أيضا في جمع التكسير الهمزه في الدماء مزدله من الياء التي هي لام الكلمه وربما سبست ايضا في التثنية ومنه قول صفاي من الرياح ولو ان على فجر على فجر ذهبنا جرد ميان جرد ميان بالخبر اليقين وكذلك ثبت أثلامه في الماضي والمضارع والوصف في حالة الاشتقاق منه فتقول في الماضي دميت يده كرض منه قوله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما وتقول في المضارع يد ما الياء ألفا كما يرضى ويسعى ويخشى ومنه قول الشاعر ورسنا على الاعقاب تدمى كلونا ولكن ولكن على اقدامنا تقطر تقطر الدم وتقول في الفض وتقول في الوصف اصبح جرسو داميا ومنه قول الراجل نرد اولىها على اخرىها نردها دامية تلاها والتحقيق أن لانه أصلها يا وقيل أصلها واو ما تقدم فيها عن الكلام أصله دمجون وهو يعي نعم وقيل أصلها واو وإنما أبدلت يا في الماضي لتطلع وإنما أبدلت يا في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوية ورضية وشجي التي هي, التي هي واضيات اللام في الأصل لأنها من الرضوان والقوة والشجو وقال بعضهم الأصل فيه دمى بفتح الميم وقيل بإسكانها والله تعالى أعلم on the match